الأدلة هذا يعني عندما السلام يكون عندما يكون في على شك في المسؤوليه لعدم وجود في المسؤوليه التي يكون في المسؤوليه التي يكون في المسؤوليه التي يكون في المسؤوليه التي يكون في المسؤوليه التي يكون في المسؤوليه التي البراءة الاحتياط وآخر شيء التخيير وهو آخر مدفع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى التخيير التخيير مبين من اسمه يعني الإنسان مخيف بين هذا وذات مثلا بعض الروايات تقول بوجوب صلاة الجمعة بعض الروايات تقول بحرمة صلاة الجمعة وفرض ما لا مرجع ولا مثلا تقديم في أي جانبين صحيح ماذا يفعل الفقيه؟ وقع بين المحظورين إما واجب إما حرام يعني ما كم مثلا في المرحلة اللي اسأله في الشيء ضرورة مثلا كان الكلام بين الواجب والمستحيل يفتي بالوجوب احتياطا مثلا أو مثلا يفتي بالبراءه رعاية لأدلة البراءه أما بين الوجوب والحرمة مشكل يعني فهنا يختار الاختيار يعني شنو يعني إما وإما يقول بالوجوب هذا يسمى بالاختيار العقلي لان وقع بين المحظورين التخيير على قسمين تخيير عقلي وتخيير شنو شرعي التخيير العقلي مثل هذا المثال التخيير الشرعي يعني لازم الروايات تدل على التخيير الروايات التي دلت على التخيير اما سندها ضعيف او اذا السند مو ضعيف الدلاله ضعيف فان تخيير الشرع احنا ما عندنا يبقى التخيير العقلي فقط عرفت شلون التخيير سواء كان شرعا او عقلا يدل على ان المكلف مخير بين هذا او لا التخيير الشرعي شنو يعني ما دل الشرع على التخيير التخيير العقلي يعني ما دل العقل على التخيير الشرعي ما دل الشرعي يعني يعني لازم اكون في الرواية الغية تدل على ذلك الروايات الموجودة الدل على التخيير إما ثندها ضعيف أو دلالتها ضعيف فتخيير الشرعي احنا ما عدنا يلقى شنو التخيير العقلي, التخيير العقلي متى يكون في الدوران بين المحذورين عليكم المزيد وعلى الله يكون في الدوران بين المحذورين للوتخثير وهو المبحث الاخير من مباحث الادله القطعيه يقسم التخثير الى قسمين ايضا ايضا يعني شنو يعني مثل ما البراءه قسمناها الى قسمين ومثل ما الاحتياط قسمناه الى قسمين هما التخثير الشرعي وشنو هو العقلي اولا ناتي الى التخثير الشرعي التخثير الشرعي يعني ما دل الشرع على التخثير التخير العقلي يعني ما جلى العقل على التخيير هذا هو الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي الفرق في الدليل تعريفه التخيير الشرعي هو جعل الشارع وظيفه اختيار احدى الامارتين الامارتين كتب الخبرين جعل الشارع وظيفة اختيار احدى الامارتين يجعل الشارع في عهدتنا نحن العبيد نحن المكلفين يجعل الشارع في أهدتنا وظيفة التخيير وظيفة التخيير يعني شنو يعني تختار إما الخبر القائل بوجود صلاة الجمعة وإما الخبر القائل بشنو بحرمة صلاة الجمعة وجعل الشارع وظيفة إختيار إحدى الأمارتين يعني الخبرين للمكلف المكلف منه الشخص اللي يريد يعمل بالتفليف الشرعي عند تعارضهما عند تعارضهما يعني تعارض الامارتين يعني تعارض الخبرين يعني شل تعارض تعارضهما اكتبوا رواية تقول بوجود صلاة الجمعة ورواية تقول بحرمة صلاة الجمعة ارى شلون؟ فالشارع ماذا يقول؟ بحرمة صلاة الجمعة رواي بوجود صلاة الجمعة ورواية بحرمة صلاة الجمعة عند تعارضهما وعدم إمكان الجمع بينهما يعني الفقيه ما تمكن من أن يجمع بينهما أحيانا بين الروايات المتعارضة الجمع ممكن مثلا واحد عام واحد خاص نحمل العام على الخاص واحد مطلق واحد مقيد اما احيانا الجمع غير ممكن رواية تقول لا بأس ببيع العذر رواية تقول ثمن العذرة شنو صحتن. صحت سحت اشد الحرام يسمى بالصحت رأس شنو زين. هذه روايتان متعارضتان روايتان شنو متعارضتان اذا ماك مرجح شنو سوي يأتي دور التخي انت مخير اما تعمل بهذه الرواية او تعمل بتلك الرواية وعدم امكان الجمع بينهما أو ترجيح يعني عدم إمكان ترجيح أحدهما على إحداهما على الأخرى مو ممكن ترجع ماكو كم رجع حاجة التخيير يعني المشتد مخير إما بهذا أو بتين أو, أو ترجيح يعني عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى هذا هو التخير الشرعي هناك روايات تقول بأنك مخير تريد اعمل بالفئه الاولى من الروايه وتريد اعمل بالفئه الثانيه من الروايه هذا يسمى بالتخيير الشرع شرق التعريف يقصد من هذا التعريف شو المقصود بهذا التعريف ان وظيفه المكلف مكلف احنا يعني مثلا التي جعلها الشارع له جعلها الضمير راجع للوظيفه الشارع يعني المولى عز وجل له يعني للمكلف عليكم ما عندما تتعارض الامارتان الامارتان الخبران كذو خبر يعني حديث خبر وحديث يقول لوجوب صلاه الجمعه خبر وحديث يقول يقرم صلاه الجمعه شنو وظيفتك عندما تتعارض الامارتان الامارتان يعني الخبران الحديثان حيث ستوفر كل واحدة منهما منهما يعني من الامارتين الزمير راجع للامارتين على جميع شروط الحجيه هم الخبر الاول حجة هم الخبر الثاني شنو حجة الخبر الاول والخبر الثاني كلاهما حجة بشكل متكافئ متكافئ يعني متساون بالشكلين لين يعني شنو متساوي ولم يمكنه يعني لم يمكن المكلف المكلف ما يقدر ان يجمع ان يجمع بينهما يعني بين الامارتين يعني بين الخبرين ما يريد شلون يجمع بينهما فيأخذ بمؤدا كل منهما فرضوا اذا روايه تقول بالوجوب روايه تقول بالاستحباب يمكن الجمع ان أنت تؤدي العمل فقد عملت شنو بالواجب وقد عملت بالمستحب اديت العمل فيأخذ بمؤدى كل منهما هنا يمكن الجمع او ان يرجح احداهما على الاخرى احيانا الانسان لا يجمع بينهما لا وانما يقدم أحدهما على الاخر ليش لوجود المرجح فاذا هذان امارتان متعارضتان يعني هذان حديثان متعارضان متعارضات له اما نجمع بين الحديثين المشكله حل اما ناخذ باحد الحديثين ايضا المشكله حل صحيح او يرجح احداهما على الاخرى ليش نرجح وفقا لاصول يعني لقواعد اصول يعني شنو قواعد لقواعد الترجيح المعروفة في أصول الفقه يعني المذكورة في أصول الفقه. شنو ذكرنا قواعد الترجيح الشهرة الروائية موافقة الكتاب والسنة ومخالفته. هذه المرجحات. والتي مرت الإشارة إليها يعني إلى هذه المرجحات في موضوع تعارض الخبرين أو التعارض بين الخبرين. او في موضوع تعارض بين الخبرين حسب المسخ المختلفة اردت شلون اذا امكن الجمع او اذا امكن الترجيح الجمع يعني ناخذ بالروايتين الترجيح يعني ناخذ ونقدم احدى الروايتين على الاخرى مشكله الحل اما اذا لا تم يعني لم نتمكن لا من الجمع ولا من الترجيح شو إن وظيفة المكلف التي جعلها الشارع له هنا هنا يعني عندما لم يمكنه لا الجمع بين الروايتين ولا شنو تقديم احدى الروايتين شنو وظيفة المكلف يبقى حاير للأخير لا إن وظيفة المكلف التي جعلها, جعلها ضمير راجع لشنو للوظيفة هذه الوظيفة التي جعلها الشارع الله عز وجل له يعني المكلف هنا هنا يعني عندما لم يمكنه الجمع بين الأمارتين ولا الترجيح رفعا للحيرة حتى يرفع عنه الحيره الحيرة الموجودة هي التخير التخير شنو وظيفته هي راجع للوظيفه الضمير راجع للوظيفه هي التخير ومعناه شنو معنى التخير ان للمكلف ان يتخير احدى الامارتين احدى الامارتين شنو اما وجوب صلاه الجمعه او فرضه صلاه الجمعه ويعمل على وفقها يعني وفق احدى الامارتين على حسب احدى الامارتين هذا هو التخيير الشرعي اذا التخيير الشرعي وين مكانه اذا حطلت تعارض بين الروايتين ولم يمكن الجمع ولا امتن الترجيه بشي يسوي رفعا للحيرة يتخيل حجيته هل التخيير الشرعي حج ام لا التخيير الشرعي قلنا يعني شنو يعني اكو روايات تدل على التخير الشرعي لكن بما ان هذه الروايات اما ضعيفة السند او ضعيفة الدلاله فالتخير الشرعي مو حجه عرفت شلون فجيت من انا فجيت الشرعي المعروف بين العلماء العلماء منهم علماء الاصول ان التخيير الشرعي ليس بحجه ليش مو حجه وذلك لان ادله التخير ادله التخريج يعني الروايات التي دلت على التخير ادله التخريج قلنا يعني شنو الروايات التي دلت على التخير قسمين بين صحيح صحيح يعني السند صحيح صحيح اكتبوا السند صحيح بين ضعيف في السند يعني لا يدل بمضمونه يعني دلاله ماضي السند مضبوط دلالة معفض بين صحيح لكن لا يدل بمضمونه يعني ليس له دلالة ودال دالن يعني شنو يعني أكل دلالة لا يصح سندا السند مات ضعيف إذا إما أكو إشكال في السند وإما أكو إشكال في شنو في الدلالة فهي هذه الادله اللي هي مشكل يعني بها إشكال إما تنهى إما دلالي لا تنها يعني لا تقوم بإثبات ما ما يعني التخير ما يعني التخير بإثبات ما في قتله في قت يعني جاءت يعني جئنا بهذه الروايات له الضمير راجع لما اللي, اللي هو التخير هذه الروايات مو أرادت أن تثبت التخيير الشرعي لا تنقض غيالس يعني ليس بإمكانها ذلك ليش؟ لأن هذه الروايات إما بها إشكال سندي وإما بها إشكال شنو دلالي فإذا التخير شرعي إحنا ما عدنا. نجي للتخير العقلي. التخير العقلي شنو تعريفه؟ التخير العقلي نفس التخير الشرعي لكن الفرق في الدليل يعني ما دل على التخير هو شنو العقل. مو ما دل على التخير رواية مثلا النص شرعي تعريفه التخير العقلي هو الوظيفة العقليه تخير شرعي ما لا تنهر بإثبات ما سقته ما سقته لا شنو هو التخير هذا لا هو يرجع لما بلي سقته هي المستتر في سقته راجع لأدلة التخير هذه الأدلة لا تنهض بإثبات ما تريد انظروا التخيير العقلي التخيير العقلي تعريفه التخيير العقلي هو الوظيفة العقلية شوفوا مو الوظيفة الشرعية لقد الفرق. الفرق في هذه الكلمة فقط الوظيفة العقلي يعني العقل يدل على هذه الوظيفة التي يصدر عنها المكلف يصدر عن المكلف يعني يعمل بها المكلف يصدر عن المكلف يعني شنو يعني كثبوا يعمل بها المكلف عند دوران الامر بين المحذورين المحذورين شنو الوجوب والحرمة هو مكتوب الوجوب والحرمة وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة عليكم السلام الله. وعدم تمكنه حتى من المخالفة القصعية شوفوا اذا كان الامر دائر بين الوجوب والاستحباب. كان ممكن الموافقه القطعيه وكان ممكن عليكم السلام المخالفه اذا كان الامر دائرا بين الوجوب والاستحباب يعني احنا مثلا ما ندري ما ندري افرض صلاه الليل واجبه ام مستحبه ممكن الموافقه القطعيه لو مو ممكن شلون نصلي اذا صلينا يعني وافقنا أحسنتم الوجوب والاستحباب قطعا ننوي هكذا مثلا أصلي صلاة الليل لما هو مطلوب عند الشارع لما هو مرغوب عند الشارع. رأيت؟ قربت على الله فإذا هو واجب يطلع واجب إذا هو مستحيل يطلع مستحيل. جين؟ هذه ممكن الموافقة القطعية ممكن المخالفة القطعية لا ميسور المخالفة القطعية. أيضاً نسرق لا لا هو نفس صلاة بين الوجوب والاستهباب لو تركنا ما قلنا صلاة الليل هنا حصلت المخالفة القطعية. لان اذا وجوب خالفنا اذا استحباب ايضا خالفنا لن نؤدي ذلك هذا مو محل التخير العقلي محل التخير العقلي وين دوران بين محظورين واحد وجوب واحد حرام اللي لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية يعني مثلا صلاة الجمعة اما واجبة اما محرمة اشلال واحد يقدر يمكفل اشلال ما نقدر يخالف خالد قطعا من الدوران بين الفعل والترك الانسان اما يفعل إما يترك ما يقدر يترك الاثنين ولا يفعل الاثنين هذه تسمى بالدوران بين المحذورين طيب شنو نسوي الدوران بين المحذورين العقل يحكم بالتخيير بعد ما بيشار اذا ما اكو مرجح لإحدى الجهات إذا ماكو مرجح لإحدى الأخبار والروايات فالعقله يحكمه بشنو بالتخليل لاحظتو شلون الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف يصدر عنها يعني يعمل بها المكلف عند دوران الأن بين المحذورين المحذورين يعني وجوب وخرمة وعدم تمكن يعني عدم تمكنه المكلف حتى من المخالفة القطعية يعني مو بس ما يقدر الموافقة القطعية يحصلها حتى المخالفة القطعية ما يقدر ليش لأن الدوران بين المحذورين لا يمكن فيها لا المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية وإحنا مثلنا مثال لما أمكن فيها الموافقة القطعية والمخالفة القطعية مثال الدوران بين الوجود والاستحباب ممكن الموافقة القطعية ممكن المخالفة القطعية هذا المثال لا يكون موردا للتخيير العقلي مورد التخيير العقلي شنو هو ما وقع الامر بين محظورين شرح التعريف هذا التعريف بحاجه الى نوع من التوضيح اذا دار امر المكلف بين ان ياتي بالشيء كتبوا صلاه الجماعه على نحو اللزوم على نحو اللزوم يعني الالزام لازم تصلي ليش؟ لأنه لأن هذا الشيء يعني واجب باعتبار أكو روايات على وجوبه هذا من جهة من جهة أخرى وبين أن يتركه يعني يترك الشيء يترك الشيء يعني شنو؟ يعني الصلاة الجمعة ما يفليها أيضا على نحو اللزوم الترك على نحو اللزوم ليش؟ لأن هذا الشيء حرام أكو روايات على أن صلاه الجمعة من مختصات الإمام المعصوم ولا يحق لأحد أن يصلي صلاة الجمعة ربس الله فإذا دار الأمر بين الوجود روايات تدل على وجود صلاة الجمعة وبين الحرمة روايات دلت على حرمة صلاة الجمعة ولم يتمشن منه المكلف حتى من المخالف القطئية ليش ما يتمشن لأن الأمر بائر بين الوجود والعدم بين الفعل والترث يعني بين المحذورين التي تعني عدم صدوره لا عن الوجوب ولا عن الحرمة المقالفة القطئية يعني شنو يعني لا تصدر هذا الشيء لا عن الوجوب ولا عن الحرمة أي أن لا يفعل وأن لا يترب يصير هم لا يفعل هم لا يترب ميس لاستحالة لا ذلك محال جمع الضدين محال وفع النقيضين محال فإنه فإن المكلف والحالة هذه يعني في هذه الحالة في هذه الصورة اللي دار أمره بين المحذورين شي سوي ليس له يعني للمكلف أن تخير أحدهما أحدهما أحدهما يعني إما الفعل وإما التر إما الفعل وإما التر هنا أنا الصور واضح من المسخن اما الفاعل واما اثر كتب شيخنا انت شنو مكتوب في سام الا ان يتخيل احدهما وبعد شنو مكتوب ما بي أم الفعل؟ أي إذا مكتوب اما الفاعل اي فكتوا ان مكتوب كتب اما الفاعل شنو ها موجود يعني في نسخه زين اما الفاعل واما اثر لان واقعه يعني واقع المكلف واقعه يعني واقع المكلف لا يخلو عن أحدهما أحدهما يعني شنو الفعل او الترف الإنسان المكلف عنده حالة ثالثة اما أن يفعل وإما أن يترك اكو حالة ثالثة ما فهذا معنى شنو التخير العقلي معنى تخير العقلي ما ستشاهد حجية التخير العقلي ثبوت حجية التخيير العقلي أمر بديهي واضح ليش أمر بديهي يعني ماكو نصر ثالث ماكو طريقة أخرى لا يتطلب عناء الاستدلال عناء يعني تعب ذهب العناء وبقي الآذر العناء يعني تعب لا يتطلب عناء الاستدلال ليه يحتاج إلى استدلال ليش وذلك لأن صدور المكلف عن أحدهما صدور المكلف أَنَهَدِيمَةَ يعني يعني يعمل المكلف باحدهما إما الوجوب وإما الحرمة تخير لا هذا مو بمعنى يعمل إحنا بنفسر بيعمل حتى الكلام يصير هذا يعني كأن المكلف صدر عن هذا الشيء يعني من دون اختيار يعمل بمعنى لا مو الاعتراض يعني أن يقع في احدهما يقع في أحدهما. يعني إما في الوجوب وإما في الزب. صدور المكلف عن حاجه ما يعني ان يكون اما عمل بالوجوب واما عمل بالحرمة الوجوب والحرمة تخيران تخيران وهو مخير اما هذا الشيء اما ذاك الشيء لا يحتاج الى من يرشده اليه النتيجه اما يعمل بالخبر الاول واما يعمل بالخبر الثاني ما دام المكلف في واقعي لا يخلو عن احديه ما عن يعني وجوب والحرمة يعني عن الفعل والثابت شوفوا اذا اكو طرق ربما المكلف يحتاج الى من يرشده انه لا اترك الطريقه الاولى واترك الطريقه الثانيه وتمسك بالطريقه الثالثه اما اذا دار الامر بين المحظورين اما الفعل اما الاثر بعد ما اكو طريقه ثالثه فهذا تخيير عقلي عرفت ما دام المكلف في واقعه يعني في واقع المكلف يعني حقيقته وواقع الامر اللي يعيشه لا يخلو عن احدهما اما فعلا واما تركا فهذا هو التخيير العقلي هل هذا على الضوط لا فهو يختار اذا ماكو مرجح بعد واحد اذا ماكو مرجح فأحده يعني شوفوا مثلا انتم مضطورين لذهاب الى بغداد اكو سيارتين اما هذه السيارة او تلك السيارة فتختار احدهم والله تختار احدهم تنبيهون تعريف الأدلة الفقهية بأقسامها هذا مو في شيء اللي أنا جزء من عندي من يقول الأستاذ الشيخ عبد الهادي الفضي حفظه الله تعالى اللي هو الآن حي نورجة تعريف الأدلة الفقهية بأقسامها نقلتها عن كتاب الأصول العامة للفتح المقارن نظرا لسلامة التعبير بأدوار هذه بأدوار هذا الكتاب قد عرف الأدلة الفقهية بتعبير سليم سلامة التعبير يعني تعبير سليم ما بي اشكال يعني ولمماشاتها يعني مماشات هذه التعاريف و الواب معنا معه ولمماشاتها الضمير وان راجع للتعارف نعم التعاريف لمماشات هذه التعاريف و يعني معه ما انتهت اليه مدرسة النجف الاصولية الحديثة باعتبار المدارس العلمية فتحذف وتتجدد بين فترة واخرى فالمدرسة اللي درس فيها الشيخ عبد الهادي الفضلي اللي هي مدرسة النجف الأصولية ملتفنية الحديثة المدرسة الموجودة حاليا من آراء فيها الآراء الموجودة في هذه المدرسة الحديثة هذه التعاريف تكون متناسقة مع هذه المدرسة تكون مماشاة لها مع هذه المدرسة وهذا آخر ما أراد الشيخ بيانه في هذا الكتاب ولله الحمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله <تصفيق>